اللهم � على محمد Muhammad ve Ala كما Muhammad, على � cursi Allahu Ibrahim ve Ala Ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. Allahumma bari'ka Allahu Muhammad ve Ala Ali Muhammad, kema bari'ka Allahu Ibrahim ve Ala Ali Ibrahim. Inna ka hamidun majid. Vb. Fani aser an jamaan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 ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في البداية عايزين نسأل نفسنا ثلاث حاجات ماذا عرفتي عن ربك؟ عرفتي ايه عن ربنا؟ عرفتي ايه عن نفسك؟ عرفتي ايه عن الطريق؟ الطريق علشان نقدر نمشي فيه لازم نعرف العوائق اللي عليه ونعرف آفتنا وعيوبنا قلنا ابن قيم بيقولهم خمس معارف معرفة الله معرفة النفس معرفة عيوب النفس معرفة الطريق معرفة العوائق على الطريق خمس حاجات لو عرفتيهم المفروض أي كلمة بتتعلميها سواء العلم ده ان انت في درس تقري كتاب تسماعي موعظة من حد او ان حد يقولك خبرة من خبراته في الحياة كل الامور دي كل ما يدخل ذهنك من معرفة المفروض توظف لخدمة الخمس حاجات دول تعرفي بيها ايه عن ربنا تعرفي بيها ايه عن نفسك تعرفي ايه عن افاتك وعن عيوب نفسك وتعرفي ايه عن طريقك لربنا سبحانه وتعالى والعوائق اللي على الطريق ده احنا كنا بدأنا نتكلم عن الافات اللي على الطريق وافات النفس وبدأنا نقول إن في مشاكل كتيرة إحنا مش واخدين بالنا منها وما بنحط لهاش اعتبار كبير وهي دي المشكلة الأساسية اللي وقفة بينك وبين ربنا هي دي اللي مش مخلياكي تعرفي تاخدي الخطوات وقعدة بتجري في مكانك ومش قادرة تمشي خطوة وخطوتين وتلاتة لربنا لإن في آفات لازم نعالجها في الأول علشان نقدر نمشي أخطر هذه الآفات في رأيي إن مفيش هدف ليكي في الحياة هدف حقيقي هدف انتي عيشاله قضية عيشالها للنهار انتي عيشالي كلام بجد مش كلام إنشائي ما تقول ليش انا عيش عشان ارد ربنا انا عيش عشان قطيع ربنا انا عيش علشان أبقى الجنة مثواية انا ماشية في طريقي الى الجنة انتي عيشالي انتي بتفكري دلوقتي في ايه ايه هي اكبر امانيك في الحياة ايه هي طموحاتك نفسك في ايه حقيقي بتحلمي بالجنة كم مرة فكرت فيها النهاردة في ربنا جي على بالك اديه ناجتيه كلمتيه فاتفضت معاه هل بيجي على ذهنك هدفك الحقيقي اللي انت عايش عشانه انك بتتعبدي انك اهم حاجة بس هو يرضى ولا انت بتفكري في احلام اخرى بعيدة هل انت طول وقتك قعدة بتمليه في خدمة هدفك ولا أنت بتضيعي وقت طويل في كلام وقت طويل في خروج وقت طويل قدام فضائية بتتفرج على أي حاجة حتى الفضائيات الإسلامية أنت عايشة ليه؟ أنت مهدفة حياتك إزاي؟ هو ده اللي أنا النهاردة عايز أكلمك عنه عايز أكلمك إزاي ما تضيعيش وقت لأن ما بقاش في وقت النهاردة عايزين نتكلم عن هذه الآفة الخطيرة ألا وهي ضياع الوقت وقتك ده راس مالك عمرك راس مالك اللي ينبغي ألا تخسريه ابن القيم كتب رسالة لأحد إخوانه فقال له كل قافة تدخل على العبد فسببها حكتين واحد ضياع الوقت اتنين فساد القلب دوري بقى في كل ذنب انت وقعت فيه أي مشكلة في حياتك حيبقى مضرها على حاجتين، كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب فلو هو ضيع وقته يبقى ضيع حظه من ربه ونقص درجته ومنزلته عند الله تعالى ولذلك وصى بعض الشيوخ ابن القيم يقول كده فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت انت لو بتعودي مع واحدة حتى ولو كانت اخت حتى ولو كانت متدينة وفي الاخر خالص بتضيع وقتك يبقى بتضيع رسمالك يبقى بتضيعك يبقى بتنقص دركتك عند ربك يبقى بتضيع حظك من ربك حتى ولو كان الكلام اللي انتو بتقولوه كلام طيب وما مشاكل. لكن في الاخر خالص تيجي تحاسب نفسك اخر اليوم ورد القرآن ناقص ورد القيام ما فيش. العلم اللي كان المفروض تتعلميه يوه النهاردة كلمت فلانا وكان لازم اكلمها يعني ما قفش بجنبيها يعني ما عملش يعني ما سويش ضاع اليوم. وهكذا وهكذا يقول فانه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد اموره كلها يبقى ضايع. مشتت طول الوقت ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الأمر بقى بالنسبة له فرط يعني خلاص ضاع وقته ضاع حظه من ربنا سبحانه وتعالى ما بقاش عارف يجمع شمله ويجمع همه على طلب رضا ربه ابن القيم بيقول واللي يتأمل حال الناس يجد أن كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله أنت بالله عليك, بالله عليك لا تشتكي من الغفلة يعني هل تجدي قلبك في الخلوة هل تجدي قلبك حين تذكرين ربك وحين تصلين وحين تقرأين القرآن هل تجدي قلبك ولا ذكر كله باللسان ولوش وزن في القلب وصلاة مفهاش خشوع وخضوع بالشكل المناسب وقراءة قرآن أهو ورد بيتقره وانتهينا أرين جزء أرين جزئين والمعاني لا تدخل القلوب هو ده فبيقول أن أقل القليل من الناس هم اللي بيذكروا ربهم أما أغلب الخلق فقد انفرطت أحوالهم عشان كده بقولك النهاردة وقتك وقتك الوقت فيه خاصية ليست في شيء آخر أنه إذا ذهب لم يرجع لو خلاص النهاردة فاتك حاجة مش هتعرفي تستدركيها إلا أن أنت تضعف من أعمالك في الوقت اللي أنت كنت قبل كده ما بتعرفيش تستغليه بالشكل المناسب عشان كده النهاردة نعايز نستغل كل لحظة في حياتنا من يومنا ده لو انت عايزة تبقى ملتزمة بجد لو انت بقى عايزة تعرفي طريقك لربنا بجد لو انت تأملي في ان ترضي ربك تتعرفي على ربك وتعرفي نفسك وتعرفي الطريق لازم المسألة تبتلي من هنا انك ما تضيعيش وقتك كان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك النهاردة الأخوات تضيع الساعات في غير الطاعات بل في معصية رب الأرض والسماوات كم من أخوات النهاردة بيضيعوا أعمارهم في مجلس اللغو والله والغيبة والنميمة وقيل وقال ولو جيتي تسأل وحدة تقولي وقتك انت بمضيع وقتك كده المفروض تاخدي بالك تقولك اهو بنتسلى اهو بنضيع شوية من الوقت نقتل الوقت فعشان كده اللي بيعمل الكلام ده اندل على شيء فإنما يدل على فراغ قلبه انت مش لايه تعملي حاجة معندكش هدف حقيقي في حياتك فعشان كده تلاقي المظاهر دي بقى انه الانسان يشتغل بغير ما يرضي الله عز وجل إنك تنجزي الأعمال المطلوبة منك في غير أوقاتها المحددة إنك تيجي تصلي الصلوات تصليها في غير أول وقتها إنك ما تبقيش طول الوقت تحلمي أحلام يقضة طول الوقت بتفكري وبتسرحي وياخد معاك السرحان ده وقت طويل جدا وانت قعدة بتفكري في أحلام وردية ليس لها محل الآن في الواقع إنك تبقي مضيع وقتك في خروجات خرجي لمول تشتري منه شوية حاجات طول الوقت ما فيش هدف انت يعيش عشانه هو ده والله جل وعلا قد امتن علينا بنعمة عظيمة الا وهي الوقت وقال وان تعد نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ربنا علشان يدلل لنا على خطور موضوع الوقت اقسم بهذا الوقت في غير ما صورة في القرآن ربنا يقسم بالعصر يقسم بالليل يقسم بالنهار يقسم بالفجر يقسم بالضحى يقول والعصر إن الإنسان لا في خسر يقول والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر بل ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الوقت هو الفرصة الوحيدة إنك تتزودي بزاد الإيمان ربنا يقول إيه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه جعل الليل والنهار ليه؟ يخلف بعضه بعضا يجي الليل وبعدين النهار ويجي النهار وبعدين الليل وهكذا لماذا يا رب؟ قال لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا اللي عايز يشكرني اللي عايز يتذكر اللي يشوف تقلب الأحوال فيخاف إن قلبه يتقلب كتقلب الليل والنهار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وبعدها بشوية يروح أيل يقلب الله الليل والنهار في نفس الصورة في صورة النور بعدها على طول بعد ما يقول يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بعدها يروح أيل يقلب الله الليل والنهار عشان يقولك إن قلبك مش هيمشي على وتر واحدة قلبك بيقلب إنما سمي القلب قلبا لتقلبه فلو قلبك زاغ ولو قلبك انحرف عن طريق ربنا وختم لك بذلك ما يدركي ايه صك الأمان اللي انت مريحك جدا ومحسسك ان ربنا حيجمع عليك امر الدنيا والآخرة كان السلف يقولون من فاته طاعة بالليل كان له من اول النهار مستعتب انت ما صلتيش قيام ليل فليك في أول النهار قمت صليت الفجر خلاص بعد ما تصلي الفجر والشروق وتقعد ثلث ساعة بعد الشروق تبتدي عندك وقت الضحى صلي ما فاتك من الليل كان صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من أو حزبه من الليل استدركه من النهار يعني من وقت الضحى كان يصليه ثنتي عشرة ركعة يصلي في الليل حداشر ركعة لو صلها في النهار يصليهم اتناشر ركعة فيبقى ليه في اول النهار مستعتب يعني مفيش مشكلة ادرك ما فاتك فإن فاته طاعة الله بالنهار كان له من أول الليل مستعتب هو كان عايز يعمل أوراد نسي ذكر مثلا أذكار المساء فعايز يدركها يدركها في أول الليل لسه عندك فرصة إنك تلحق لكن لو فات هذا الوقت وهذا الوقت يبقى أنت بتنتحري انتحار بطيء لأنك بتقتلي وقتك اللي هو حياتك الوقت هو الحياة وتذكري دايما هذا المعنى بالله عليك. بخيالك دلوقتي أقفي معايا هذا المشهد وأنت تقفي بين يدي ربك قدامك ربنا الآن دلوقتي اللحظة دي وسائلك عن أربعة أمور عن عمرك فيما أفنيته حيقولك الوقت ده ضيعتي ليه الوقت ده أعدت ترغي وأعدت تتلهي عن ذكر لي فيما أفنيتي هذا الوقت ضيعت وقتك وضيعت عمرك أما كان لك في هذا الوقت متسع من أن تذكريني كان قدامك تعملي حاجة كتير ليه غفلت عني هل نسيتي فضلي عليك انت نسيتي أنا عملت إيه من أجلك أنا اديتك صحة أنا اديتك عافية، أنا اديتك كذا وكذا وكذا من الرزق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده حقي، ده شكر نعمتي، يعني أنا أنعم عليك بالوقت، وأحرم غيرك، ويا ما غيرك نفسه في دقيقة يعرف يخلو فيها بربنا ومش لاقي، وأنا فرغتك علشان تطيعيني، تهمليني وتقولي في الآخر خالص مش عارف أعمل إيه، عندي وقت فراغ كتير قوي مش عارف اعمل فيهم ايه صراحة يعني علم وتعلمنا وصلى وصلينا وعملنا لا لا انا عايز حاجة جديدة انا ملولة انا عايز اعمل شيء اخر لو ان الله سائلك عن عمرك فيما افنيته بالله عليك لو, إيه. لو ان الله سائلك عن شبابك فيما قبليته شبابك عملتي في إيه؟ أيام ما كان عندك نشاط أيام ما كان عندك قوة عملتي في إيه؟ ضيعت راس مالك ليه؟ علشان إيه في الآخر؟ علشان شهوة؟ كان نفسك تتكلمي شوية؟ كان نفسك تخرجي؟ كان نفسك تعملي أي حاجة؟ بعيدة عن طريق ربك ضيعت شبابك علشان في الآخر خالص يبقى يوم الحصرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون لو أن الله سائلك عن ذلك ماذا ستصنعين النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس خسران عارف المغبون اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيشتري السلعة بتمن ويباعها بأرخص من السعر اللي هو اشترى بيه بمراحل راح اشترى حاجة بمية جنيه وراح بحها بعشرة جنيه هو كده بالظبط ربنا اداكي صحة ربما لو رحت اي مستشفى من المستشفيات وشفت الناس بتعاني قدي ايه من شدة المرض تعرفي يعني ايه نعمة الصحة فيديكي نعمة عظيمة فبإذا إنك تخدي النعمة دي وتصرفيها في غير طاعة الله جل وعلا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال سبحان الله العظيم وبحمدي سبحان الله بعظيم وبحمدي يلا كده امسكوا ستوب ووتش وشوفوا لو انت نكوا في دقيقة حتقولوا قد سبحان الله العظيم وبحمدي حتقولي قد خمسين مرة أربعين مرة النبي يقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة وانت بقى لما تدخل جنتك أسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تدخل الجنة فتلاقي أختك اللي جنبيك اللي كانت مش غفلة زيك أو ما كانتش بتضيع وقتها زيك تبص تلاقيها عيشة في نعيم ما بعده نعيم وما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى معيشها في رغد وفي نعيم الله أكبر أنت في الآخر خالص واخد أقل فتقولي ليه كانت, بصلي كانت بتصلي معايا وكانت بتطلب العلم معايا وكانت فرقت عنك إيه في ثانية ممكن تكون قالت هي سبحان الله والعظيم وبحمده فغرست لها نخلة في الجنة أكتر منك ليه الضيعي الثروة العظيمة دي في الآخر خالص فيما لا طائلة منه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا عن نخلة الجنة دي اللي انت ممكن تقولي تسمعي الحديث وتقولي والله اي حاجة كويسة عارف نخلة الجنة دي عاملة ازاي قال السلف بلغنا ان نخل الجنة ساقها من ذهب ساقها من ذهب عارف يعني ساق من ذهب يعني النهاردة ثروة ما بعدها ثروة دي تطلع كام يعني تطلع ميت كيلو مثلا تطلع قد ايه من الذهب. ثروة ما بعدها ثروة ويقول وثمارها أبيض من اللبن وأليا من الزبد وأحلى من العسل والشهد دي سبحان الله العظيم وبحمده اللي ما بتاخدش ثانية شفت الثانية في دن أدي إيه ثمينة يا أختاه لما صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لما تنطقي حرف من القرآن مش هياخد جزء من الثانية جزء من الثانية هتقولي ألف لام ميم صارت لك ثلاثون حسنة ليه تضيعي وردك وليه ما تضع وردك وليه ما تكتريش من حسناتك ده بجرد أن أنت تنطقي بس بكده بالحرف من القرآن صارت لك عشر حسنات في أقل شيء لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها قل هو الله أحد سورة الإخلاص لما تقرأيها يقول إذا قرأها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة قصر في الجنة بعشر مرات قل هو الله أحد يبقى لي نضيع كل الكنوز دي ونضيع وقتنا في الاخر خالص وبعد كده نتحصر على هذه الاوقات يوم القيامة كان الحسن البصري يقول نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن وذلك لانه عمل فيها قليل واخذ منها زاده الى الجنة وبئسة الدار الدنيا كانت للكافر والمنافق وذلك انه اضع فيها لياليه وأخذ منها زاده إلى النار والعياذ بالله تعالى عرفة انت امت حتعرفي خطورة الوقت انت امت حتتحصري على فوات الوقت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي آه. لحظة الحصرة دي بقى لحظة ما تشوفي أعمالك ورصيدك اللي انت عملتيه طول عمرك تقفي فتقولي أن تقول نفس يا حصرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين لما كنت بسمع الكلام ده كنت بقعد استهزأ بيه وقولي يوه ده مقفلان هاوي دول قاعدين يقولك يعني أنت عايزنا نعمل ايه يعني الواحد ما يعيش يعني الواحد ما يشوفش ليه ومين أنت عايزنا طول النهار والليل المسكين مصاحف ونصلي ونعمل ونسوي لا أنا عايزك تتعبدي ربك أنا عايزك تتوددي الربك، أنا عايزك تعرفي من هو ربك، أنا عايزك تعيشي للهدف اللي خلقك من أجل ربك. هو ده قبل ما تبقى لحظة الحصر دي، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت والله لو أذن لأي ميت في قبره أن ينطق لو أفت على قبر أي حد حد من أهلك حد من أصدقائك حد من صحابك وقفتي وحاولتي تكلميه لو كان له أن يتكلم لقال رب رجعون يا رب رجعني تاني للدنيا أنا فهمت أنا كنت غفلة أنا كنت مش حسب الموضوع كذلك رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيكون الجواب وما أشده كلا مش حينفع اديتك فرص كتير عمرتك في الأرض أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير لسه مش واخد بالك من السكة لسه تيها لسه حيرانة لسه حتضيع وقتك لسه حس ان عمرك طويل وحتقضي عشرات السنين لسه مش واخد بالك من كل الرسائل اللي ربنا بيرسلها اليك ليل نهار حتى تعودي اليه ربنا يقول وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب يا رب اديني شهر اديني اسبوع طب اديني يوم يومين خلاص هتصدق بمالي خلاص هروح اعمل اعمال صارحة انا هعمل كذا وحعمل كذا اديني اسبوع هطلع اعمل في عمره طب يا رب امهلني سنة احج فيها طب يا رب اديني هكذا الى اجل قريب فاتصدق واكم من الصالحين ولي يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون يا ربنا يقول في سورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم واخد بالك مطاطين رأسهم رأسهم في الأرض مش قادرين يرفعوا رأسهم ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا خلاص يا رب عرفنا خلاص يا رب فهمنا يا رب شفنا يا رب سمعنا ما كناش حزبين إن الأيام بالشكل ده ما كناش حزبين إن المعاني دي خالص كنا غفلين عنها يا رب يا رب خلاص فرجعنا نعمل صالحة إنا خلاص إن مو خلاص تيقن إن في أيام لازم نعمل لها إن في يوم آخر لازم نبقى مؤمنين به ونعمل به إن مو لكن خلاص انتهى الأمر وأقام الله الحج على الناس ضيعت وقتك ضيعت رسمالك وما بقاش فيه وقت للندم ولا تحين من ولو ترى إذ وقفوا على النار بعد كده لما ينتقل والعياذ بالله المجرم اللي ربنا كتب علينا صيبه من النار فقالوا يا ليتنا نرد طب يا رب خلاص رجعنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يا رب رجعنا خلاص مش هنكذب يا رب خلاص هنبقى كويسين يا رب خلاص هنبقى مؤمنين مش هنضيع وقت خلاص كل واحدة مننا هتاخد القرار انها هتتوب لربنا اني ذاهبة الى ربي ليرضى عني وعجلت اليك ربي لترضى دلوقتي الحقيق ليها قبل ما الوقت يضيع منك وساعتها حتبقى مسألة خطيرة وساعتها مش هيبقى فيه فرصة تانية عرفتي قيمت الوقت قد ايه انك ما تضيعهوش وانك تشكري نعمة ربنا عليك انه اداكي وامهلك واعطاكي هذا الوقت لتعمريه بطاعة الله جل وعلا كان السلف يقولون هب ان المسيئة عفي عنه ماشي أنا عملنا زنوب إحنا بنعمل خطايا طيب خلاص إحنا بنحسن الظن في الله ويا رب طب علينا أليس قد فاته ثواب المحسنين آه قد يغفر آه قد يعفو لكن الوقت ده ضاع عشان كده السلف كانوا أحرص الناس على أوقاتهم قال رجل لعامر بن عبد قيس قف أكلمك ممكن لحظة ممكن لو سمحت عايزك في كلمة واحدة قال أوقف الشمس وقف الشمس لو وقفت الزمن أكلمك ما عنديش وق كان بعضهم إذا جلس الناس عنده فأطال الجلوس يجي الواحد ويريح حبتين ويزور زيارة طويلة حبتين يقول أما تريدون أن تقوموا معلش كل واحد ليه وقته لازم نبقى عارفين آداب الزيارة ما أنت مضيعش وقتي وفي الآخر خالص يبقى ضاع حظي من ربنا سبحانه وتعالى وده ما ينفعش أنا أكرمتك وأخذت بأداب الضيافة فيبقى أنت كمان لازم تتأدب بنفس الأدب أما تريدون أن تقوموا إن ملك الشمس الله جل وعلا جعل هذه الشمس هل أوقفها يجرها ولا تفتر الله سبحانه وتعالى ملك الملوك سبحانه جعل من سنة الكونية الشمس والقمر تدوران بحسبان فكانوا يبخلون بأوقاتهم وأنفاسهم مات ابن لأبي يوسف تلميذ الإمام أبو حنيفة ابنه توفي فوكل أبو يوسف أحد جيرانه في أن يغسله ويدفنه لالا يفوته درس من دروس الإمام أبي حنيفة ثابت البناني كان يستوحش لفقد التعبد بعد موته كان يقول إيه؟ يقول لك يا رب يعد يدعي ربنا يقول له كده يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي يا رب لو خليت حد يصلي في قبره يا رب اذن لي أن أنا أصلي شوفي حبه للصلاة قد رصيدك عملته ومشاء الله تعبدت ربنا وقمت بالواجب وكمان عملت رصيد إيماني طيب فخلاص انتهت المسألة لا بيقول له يا رب ممكن بعد كده في القبر قعد أصلي برضه شوفي كانوا حريصين ازاي على عبادة ربنا كان يزيد الرقاش يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك من يترضى ربك عنك شوفي انت كل واحد ما يتلو ميت اللي ما يتلو جدة او جدة او والد او والدة او او او يمكن في اول وقت يقعد يترحم له ويعمل له صدقات ويعمل ويسوي وبعد كده خلاص لما ييجي بقى على خاطره يقول ربنا يرحمه ربنا يتولاه وهكذا انتهت المسألة فمن يترضى عنك ربك حينسوك كل واحد حينشغل بحاله من يبكي لك لربك حتى يغفر لك ويعفو عنك كان بعض السلف يقول لما دخلوا عليه وهو في فراش الموت دخلوا عليه فبيذكرو بالله فوجدوه يصلي فلما انتهى من صلاته قال الآن تطوى صحيفتي ثم خر ميتا خلاص صلى وأخذ بما له من ورد عند الله جل وعلا ودعا ربنا وتشهد وقال خلاص الآن تطوى صحيفتي آخر حاجة عملتها في الصحيفة إننا صليت وإننا ذكرت ربنا ناس كانت تستشعر لقاء الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءهم السلف كانوا هكذا كانوا أكثر الناس حرصا على الوقت وانت ايه أخبار جدولك فيما تقضين وقتك مقسمة وقتك يعني يا ربنا سبحانه وتعالى جعل لينا في نفيدنا نظام معين في ترتيب الوقت ان عندنا خمس صلوات والصلاة لابد أن تصلى في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة بوقت يعني قصة الصلاة لازم تبقى هكذا عشان ننظم أوقتنا في ظل هذا النظام الذي وضعه الله لنا من وقت الفجر لغاية الشروق المفروض بعد ما بتصلي بتخلي بالله سبحانه وتعالى وتعودي جلسة الشروق وتذكري الله حتى طلوع الشمس عشان تكتبلك الحجة والعمرة التامة التامة وعشان تبقي أول حاجة كده فتحتي بيها نهارك انه يكون عبادة ربنا سبحانه وتعالى فتقبلي على طاعة الرحمن من أول اليوم وبعد كده تقومي بعد ثلاث ساعة تقومي تصلي الركعتين علشان يبقى أتممتي العمل وأخذتي بصلي صلاة الضحى وبعد كده تشوفي ما لك من أعمال اللي هتروح كليتها اللي عندها عملها اللي عندها بعض الأمور في بيتها اللي هتريح شوية وتبتدي تشوف جدول اليوم بتاعها هيمشي ازاي مرتبة وقتها بشكل معين برنامج دقيق مش بقى يعني أي حاجة خلاص مفيش فوضى في الوقت لأن أنا ما عنديش هدف في حياتي أنا عايز أسألك السؤال ده ليه بتضيعي وقتك؟ ليه وقتك ضايع؟ السبب ممكن نقول بعض الحاجات أن عايزك تترجع حساباتك في ضوء الأسباب دي أول شيء السبب الحقيقي أن أنت بالضيع وقتك يرجع إلى ضعف الإيمان لأن الإنسان لما إيمانياته بتضعف بيبقى طويل الأمل وكان الحسن البصري يقول ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل لما أنت تبقى تقولي إيه أعملها بكرة Enti minnardom aracı işleyip abukrağım. طب انت كنتي دخلة مثلا معهد اعداد دعاء او معهد علشان خاطر تتعلمي حاجة اخليها الدورة الجاية طب انت المفروض تبقي ليكي مثلا اورادك في القرآن اورادك في الذكر اورادك في الصلاة طب ابقى اعملها في يوم تاني طب انتهيتي من الست من شوال وخدت التلات ايام من كل شهر طيب ايه بقى ما استجد من اعمال بالنسبة لك ايه دورك اصلا اللي انت بتخدمي فيه لخدمة دينك إيه؟, ايه وزنك ايه قيمتك ايه الحاجة الاساسية اللي لما طلق الله سبحانه وتعالى هتقول له يا رب انا كنت بحاول اخدم في الباب ده ايه القضية اللي انت شايلها لما بقى طول أمل لسه بدري احنا لسه بدري علينا احنا لسه شباب احنا لسه في اول عمرنا احنا لسه في اول اول اول اول وكل واحد في فترته بيقول كده لما تبقي قبل الزواج تقولي بس لما تزوج واستقر في الحياة تتزوجي يبقى ابتدى عليك مرحلة جديدة في حياتك تنجبي بقيتي ملخومة بالأولاد جا بعد كده الأولاد تنتقل الى الأكبر الاكبر الاولاد في المدارس تعلمهم امورهم بعد كده الاولاد هيتزوجوا وهلم جره فين ربنا خلصت الدنيا في تلاهي الحياة دي وتسأل الناس عامة الناس انت عيش ليه؟ يقول لك سنة الحياة طب وسنة الحياة دي يعني في الاخر خالص هنوصل لفين؟ ملحقناش ما عملناش حاجة لربنا ما عملناش حاجة للجنة الوقت اللي احنا بنعمله لله ما يجيش واحد من عشرة مثلا من الوقت اللي احنا بنعمله علشان خطر الدنيا طب نلقى الله عز وجل ازاي؟ ما أطال أحد الأمل إلا أساء العمل لما ضعف الإيمان ولما الإنسان عمل زنوب ومعاصي استوجبت مقت الله احفظي عني الكلمة دي بالله عليك يا أختها قلت هالك قبل كده وحايد هالك النهاردة تاني وعايز أحفرها في وجدانك وفي قلبك علامة المقت علامة غضب ربنا علامة سخط ربنا علامة المقت ضياع الوقت أنت بتضيعي وقتك ولا بتعرفي تستغلي وقتك عشان تعرفي أنت أقرب لربنا ولا ربنا صخت عليك وانت مش درية لانك ما بتشكريش نعمة الوقت اللي ربنا من عليك بيها فاول سبب لضياع الوقت ضعف الايمان السبب الثاني انك ما بتبقاش عارفة اهمية الوقت لو عرف اهمية الوقت مش هتضيعيه تلاقي الواحد اللي عنده قضية حتى بتوع الدنيا تلاقيه كده لانه عنده قضيته ايه هو اسمه الراجل ده راجل مشهور مرموق في مجاله فدلوقتي اهم حاجة شغله ان اسمه ده ما يتزعزعش انه ما يضيعش اللي بناه فتلاقيه مهتم جدا بأوقاته لازم يخرج في موعد شغله بالدقيقة لازم يعمل كذا لازم يسوي كذا لانه مهتم بذلك انت لو مثلا اشتكيتي من مرض معين او حد قالك لا انت لازم تعملي مثلا رياضة بشكل معين او كذا ولازم تحفظي على مواعيد اخذ الدواء وكذا لما انت تبقي مستشعرة خطورة المرض فتبقي حاسة ان ممكن لك مشكلة ده ولما تتزوجي تبقى مشكلة بالنسبة فتبتدي لا لا لا أنا لازم أحافظ على رشقتي ولازم أحافظ على كذا ولازم أحافظ على الدواء وأعمل وسوي اهتميتي بقيت عندك قضية وربنا ما يبقاش يمثل ليك قضية في الحياة عدم إدراك أهمية الوقت ابن مسعود كان يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي اسمع الكلام ده تاني ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجالي ولم يزدد فيه عملي السبب الثالث إنك تضيعي بسبب الوقت إنك تبقي غير منضبطة وتحب الراحة الكسل. الكسل يتولد عنه ان انت تضيعي وقت كثير جدا كل ما تبقي عايزة تعملي حاجة تأخريها تأجليها فالكسل ده يسبب ضياع الوقت كذلك منها ايضا اللي احنا قلناه عدم وضوح الغاية ان الهدف اللي انت عايشه عشانه مش واضح انا عايز اعلمك النهاردة ازاي تحطي هدف وازاي تستغلي وقتك الهدف يا اختي لابد ان يكون فيه اربع حاجات عشان تبقي عايشة بجد وعندك حاجة عايشة لها وعندك هدف حقيقي في حياتك لازم يبقى في أربع حاجات أول حاجة أن الهدف ده يكون هدف واضح اتنين أنه يكون هدف محدد تلاتة أنه يكون هدف واقعي أربعة أنه يكون هدف قابل للقياس يمكن قلنا الكلام ده تاني بس أحب أن أنتو يعني أعيدوا عليكم علشان نحدد كل فترة أهدفنا هدف واضح هدفك الواضح إيه ما تقولي ليش الجنة ما تقولي ليش رضا ربنا ما تقولي ليش كلام كبير قوليلي هدفك خلال هذا الأسبوع إيه الأسبوع ده هتعملي فيه إيه ناوية تتقربي ربنا الزاي هتحفظي الدائم القرآن هتتعلمي إيه هتصلحي إيه بينك وبين ربنا إمتى هتاخذ القرار اللي يوصلك للجنة ايه القرارات اللي انت لغايت دلوقتي مش قادرة تخديها امتى هتخديها هو ده عندك هدف واضح ومحدد خلال هذه الفترة انا هعمل كذا انا بقرأ كل يوم جزء قرآن انا هضعف هذا الامر خلال الفترة الجاية عايز بدلا ما كنت بختم كل شهر هختم كل عشرين يوم بدل ما كنت بحفظ كل يوم صفحة انا هحاول ان انا احفظ صفحة ونص او احفظ صفحتين احفظ ربع انا ان شاء الله نوية اختم القرآن السنادي دي خلال العشر شهور من دلوقتي لغاية رمضان الجاي هكون انتهيت من حفظ القرآن او حفظ مثلا خمستاشر جزء في القرآن او عشر تجزاء من القرآن هقسمهم على حسب وقتي على حسب دراستي على حسب عملي على حسب بيتي زي ما يكون انا مش هقدر اعمل الا كذا وحط برنامج عملي فعال وبت... يبقى هدف واضح ومحدد وفي نفس الوقت واقعي ما تجليش انت تقوليلي انا هحفظ كل يوم ربع والربع ده بياخد معاكي مسلا ساعة او ساعتين وانت ما عندكيش الوقت ده ده مش هدف واقعي لإنك مش هتنفذيه لإن ما عندكيش الوقت ده؟ إنما لأ أنا عندي وقت أقدر استغله وأقدر أقنص على نفسي فيه، بس أنا عندي مشكلة ما بعرف شو أحفظ. إزاي أعرف أولد الملك عندي؟ أروح ألتحق بمقرة معينة أو أتفق مع محفظة إنها تحفظني القرآن واروح لها واتفعل لها فلوس حتى أعمل أي حاجة بس المهم إن أنا أضغط على نفسي علشان أتم الهدف ده اللي هو حفظ القرآن خلال الفترة الفلانية. وده أهم حاجة. صحي نايمة على القرآن مسك المص. براجع حفظي أخش أصلي أقول الربع اللي أنا كنت بحفظ فيه طول النهار بالليل أصلي به أعد أدعي ربنا لو في آية مش عارف أحفظها ولا فيه بعض الآيات مش فهماها أدعي ربنا أن ربنا يبلغني حفظها وانه ييسر لي القرآن وأقول له يا رب أنت قلت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يا رب خد بأيديه هو ده الهدف الواضح المحدد هو ده الهدف الواقعي القابل للقياس ان انت محددة انت بتحفظي الاية بتاخد معاك خمس دقائق يبقى انا اقدر احفظ عشر ايات في خمسين دقيقة يبقى وقدي عشر دقائق لنفسي ارجع فيهم او كذا او كذا يبقى انا ممكن احفظ عشر ايات في ساعة يبقى احط كده برنامج عملي علشان اقدر احفظ فيه هو ده اللي اسمه وضوح الهدف ووضوح الغاية هو ده المطلوب منك علشان تعرفي تخططي ازاي لطريق الجنة من الاسباب كذلك اللي بتكون يعني سبب في ضياع الوقت ضعف الهمة دلو الهمة معندكش همة يعني نفسك تقولي لي والله اللي انت بتقوله ده كلام حلو قوي ده أنا يعني اللي انت بتقوله بالظبط نفسي عمله بس مش لاقي الإرادة مش لاقي الهمة لسه متهمدة حبتين إدعيلي إن ربنا ياخد بإدعي على الطريق أنا ححاول إن أعمل كذا أول كلمة لازم تشطبيها بيها ححاول كلمة ححاول دي معناها إن أنت مش هتعمل إنما تقولي إيه بإذن الله بصي بقى اللي عندها ههمة إن شاء الله بإذن الله حكون عمل الكلام ده بحول الله وقوته أنا هستعين بالله وحاخد بكل الأسباب وحضع ربنا للنهار علشان ربنا يبلغني الهدف ده وإن شاء الله ربنا حسن ظني فيه إنه هيعطيني أمنيتي اللي هي واخدها كده واخدها بالقوة دي إنما اللي حتعد تقولك ماشي إن شاء الله هحاول إيه رأيك إمتى هتتحجبه إمتى هتلتزمي بحجابك ان شاء الله بس يعني انت عارف البيت انت عارف الظروف كده يعني ان شاء الله حييجي على الطريق يعني اصبر عليه شويتين لما حتبتدي تدي طول امل هو ده المشكلة انت اشعر عرفك ان انت لسه حتعيش لغاية ما توصلي للقرار ومعدين طالما بدأت تقولي بكرة وبعده قالوا في نار جهنم والعاذ بالله تعالى وادي يسمى سوف يكثر صراخ الناس فيه من شدة تسويفهم كل شوية يقولوا بكرة, بكرة بكرة بكرة لغاية ما قدلوش يعملوا حاجة خالص وللأسف الشديد ماتوا ولم يتوبوا إلى الله من ذنوبهم سوف دي بتاعت الشيطان هي دي بتاعت يعدهم ويمنيهم الشيطان شغلته أنه يقعد يقول لك استني بس استني لسه فيها لسه قدامك وقت طويل أخشى أن يكون هذا من تلبيس إبليس عليك متى تأخذين القرار متى تصححين المسار هو ده اللي لازم تقف بينك وبين نفسك علشان تصححي حالك مع ربنا سبحانه وتعالى فضعف الهمة مفيش همة. تتولد الهمة بإيه بالاستعانة الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا حول ولا قوة إلا بالله الكلمة البسيطة جدا دي كنز من كنوز العرش كنز عظيم جدا ليه؟ لأنك انت بتقوله يا رب أنا فوضت أمري ليك يا رب أنا مقدرش أعمل حاجة إلا بحولك وقوتك يا رب. فيا رب خد بإيدي عشان أقدر أمشي الطريق ليك. من الأسباب السبب السادس. ليه؟ أنك تضيعي وقتك القدوة السيئة. ان انت بتعوضي مع بنات وأخوات بيضيع وقتهم طول الوقت ما بيعملوش حاجة إلا إنه هم يقعوا في قيل وقال وفلان عملت وفلان حصل لها وفلان جرلها ما سمعتيش مش فلانة هتتجوز وفلانة هتتطلع وفلانة حصل لها مش عارف إيه وراح تنبرح نزلت تجيب كذا و الوقت ومن حسن إسلام المر تركه ما لا يعني أنت لو عندك هدف حقيقي لو ربنا كبير في قلبك لو ربنا أعظم شيء في قلبك ما كنتش ضيعتي وقتك في هذه الأمور ويوم القيامة حين يسألك الله عن هذا الوقت زي ما قلنا هتبقى مشكلة كبيرة فالقدوة السيئة إنك تجلسي مع من يقتل الوقت اللي ضيع لك وقتك أنا أخذت نصيحة من أحد ما شيخي قلت له ما شاء الله أحد الناس المرموقين جدا جدا في الدعوة وفي العلم فسألناه يا شيخ إيه هي؟ رشدة النجاح. قل لنا إزاي الواحد ينجح في حياته ومع ربنا. الحكتين. قو على الحكتين دول تضيعهم منك. رقم واحد. دوام الاستعانة بالله. إنك لو بدأت تقول أنا أقدر أعمل. أنا أقدر أسوي. أنا عايز كذا عايز كذا. وإن شاء الله هعمل كده. وتنسى حتى الاستعانة بالله. هتضيع وقتك. وحيتلاقي نفسك في الآخر خالص أمور كتير جدا كان نفسك تعملها ومش هتعرف تعملها لأنك لم تستعن بالله فيها وركنت على نفسك ده كان رقم واحد تاني حاجة قال هي ده محل الشاهد قال اوعى تخلي حد يتحكم في وقتك اوعى تخلي حد يضيع وقتك بعض ما علشان نعرف نكلمه ناخد مثلا اذن قبلها بشهر ونقعد تحت البيت علشان قطر نستناه وهو نازل للصلاة ولا حاجة نكلمه سؤال في العربية كده ونرجع وممكن تقطعي مثلاً مئات الكيلومترات علشان خاطر تسألي السؤال ده وترجعني ما على وقته ما عندوش وقت يضيعه هو ده وانتي امتى هتحفظي على وقتك فالسبب ده اللي هو القدوة السيئة انك الاخت اللي بتضيعلك وقتك دي مش أخت الاخت اللي طول الوقت بتلهيكي في قيل وقال دي مش الأخت اللي انت هتاخد بايديك لطريق الجنة لازم نقعد بينا وبين بعضينا انا عايزكوا تقعدوا النهاردة وما يبقاش طول الوقت احنا عادين نرغي وعادين نتكلم وعادين نخرج عن الدرس وعادين بنعمل كذا وكذا انا عايزكوا تقعدوا جلسة بينكم وبين انفسكم وتقعدوا تراجعوا حساباتكم امتى بقى هنحافظ على وقتنا وامتى بقى هنهدف حياتنا بشكل جيد وما تبقاش القعده قعده يعني انا خارجه اقضي وقت ظريف واسمع لك في الدين وارجع تاني لا الأعدى دي حجة لك أو عليك فلازم تعرفي المعنى ده كويس ربنا ما سمعكيش الكلام ده سدن هتسمعيه مني هتسمعيه من غيري ربنا كان هيسمعه لك هيسمعه وهيقيم عليك الحجة علشان بعد كده تبقى أنت عرفتي وبلغتي وعلمتي وشوف أنت بقى هيبقى رد فعلك ايه. فعشان كده ده السبب السادس اللي هو القدوة السيئة والصحبة السيئة من الأسباب اللي اتضيع الوقت التربية الخاطئة إن الواحد منذ الصغر لم يعود على اغتنام الوقت وده أنا بقوله للأخوات دلوقتي اللي معاهم أطفال واللي لسه بيرب أولادهم واللي النهاردة عايزين ياخدوا دروس في التربية ويعرفوا ازاي طلعوا لنا بقى الجيل اللي مفهوش العيوب اللي فينا الجيل الآباء ده عايزين النهاردة نتلافى هذه الأمور في جيل الأبناء فحجم من الحاجات عوديه انه ما يضيعش وقته عوديه انه يهتم بوقته طول الوقت تقولي له مستني إيه أنت لازم تعمل واجباتك أنت لازم تسوي كذا بالذات لما الولد يبتدي يشب ويدخل مدرسة ويعرف فلو اتعود على ان الوقت ده حاجة ثروة عظيمة جدا لازم ما يضيعهاش فالإنسان على ما يتعود هيطلع بعد كده محافظ على وقته أما أنه هو يعود بقى كده عبثي فوضوي هتبقى مشكلة في طول الوقت وهو ده اللي حصل لنا إحنا إنه ما تربناش على احترام الوقت وعلى تعظيم الوقت فعشان كده بقت مشكلة لنا دلوقتي من الأسباب كذلك العادات انك برضو دي حاجة من التربية في حاجة تانية بقى ان انت تعودتي على انك يعني يوم في الثاني في الثالث ممكن انت ايام الدراسة مثلا الناس اللي اتخرجت او الناس اللي خلصت دراستها طول وقت الدراسة بتقومي الساعة 8 عشان عندك محاضرة الساعة 9 لازم تجري عشان تعملي كذا كذا كذا لما خلصتي بقى ريحتي قعدتي يوم الثاني الثالث بعد كده خلاص ما عنديش مش وراي حاجة ليه فيش هدف زي ما قلنا انما قبل كده كان في هدف ان انت تنجح في دراستك ومش عايزة تنجحي في ربنا إذا كان الدراسة بالشكل ده وبالاهتمام ده طب وحالك مع ربنا مش عايزه تنجحي مع ربنا لو حاسه بالمعنى ده هتلاقي نفسك بتقومي بالظبط زي ما كنا في رمضان ايه ده ده في قيام ده في صلاة التراويح بالليل ده في تهجد الليالي دي ليلة وترية احنا لازم نستغل الوقت احنا مش هينفع نتكلم في الليلة دي ارجوك بقى ما حدش يعمل اي حاجة إحنا هنقعد طول الوقت نصلي احنا هنقعد طول الوقت نذكر ربنا علشان دي عشان نبلغ ليله القدر حسيتي بقيمه الوقت أنا عايزك تحسي برضو بخطر الوقت ده أنا عايز أحكي لك بحاجة حصلت في الاعتكاف السنة دي إحنا رحنا على عشر الأواخر من رمضان هناك فرحت على مجموعة من الإخوة ما شاء الله مجتهدين جدا في الطاعة عشان بس أسمعك علشان تعرفي إن في ناس بيعملوا إيه وإنت بتعمل إيه. الأخ جي جنبي على يوم 24 قال لي يا شيخ أنا هنا من يوم واحد رمضان قال له ما شاء الله ربنا يبارك قال لي أنا عهدت ربنا أن أنا كل يومين أختم ختمة أقرأ كل يوم خمستاشر جزء من القرآن قال لي عملت الكلام ده على مدى العشرين يوم الأولينين ختمت عشر ختمات وأنا دلوقتي خلاصة قربت أخلص الخمستاشر ختمة يعني شد كمان بقى في العشر أو آخر بقى يرى كل يوم تقريبا ختمة أو أقل قليلا بيقول لي إيه بقى؟ بقول لي شيخ بس خلاص البنزين خلص حاسس ان انا يعني بقيت اقرى بقى كده خلاص يعني ارايا وخلاص مش لها اي وزن في قلبي فانا قلت له حاجة واحدة ناقص كم يوم قال لي خمس ست ايام قلت له استشعر ضيق الوقت واستشعر ان انت هتسلم رمضان السنة دي ازاي انما الاعمال بالخواتيم ما شاء الله لقوة الله بالله ختم له تقريبا سبعتاشر ختمة في رمضان احد الاخوات السنة دي ختمت اربعتاشر ختمة من القرآن آخر رقم سمعته عشان تعرفوا الناس بتضيع وقتها ولا بتستغل وقتها والله كنت لسه في عقيقة يوم الخميس اللي فات اخبروني عن احد الاخوة الكبار ختم في رمضان السنة دي 34 ختمة الناس دي بتعمل ايه وانتي النهاردة بتضيعي وقتك في ايه شوف الناس اجتهادهم في طاعة ربنا عامل ازاي؟ اتعودوا ان هم يستغلوا وقتهم اتعودوا خلاص اتعود ان هو يختم في يوم او ان هو يقدر يقرأ قراءة كبيرة جدا في اوقات مثلا يعرف فيه يختم له في يوم ونص يختم له في يومين اتعود على الطاعة فبقى يعمل الاعمال الفذة الكبيرة دي وانت فين؟ اتقول ليه بقى اول ما تقولي الكلام ده انت بيجيب لنا احباط أنا أول ما بسمع الكلام ده ده دنا يا دوبك أردت لي مش عارف خد ميتين ثلاثة أربعة خمسة دنا عملت كذا تقولي أربعة وتلاتين تقولي خمستاشر تقولي مش عارف إيه ليه تحبطي ليه ما تقوليش وانت قاعدة والله السنة الجاية إن شاء الله هعمل وليه مش السنة الجاية بالعكس أنا من دلوقتي حاعده أتعود عشان لما يجي الأوقات دي الناس دي تسبقني تسبكني ربنا لن يسبقني إلى الله أحد مش دي كانت شعاراتنا مش ذا الكلام اللي إحنا كنا متفقين عليه في ناسه إيه بتقيم علينا الحجج في ناس هاي بتستغل وقتها وفي ناس بتضيع وقتها راجعي حساباتك في قد ايه من رمضان وغير رمضان وما بعد رمضان والغاية النهاردة وقت قد ايه ضاع منك في حاجات ما كانش ينبغي انك تشغلي نفسك بيها عدم معرفتك بتنظيم الوقت سبب لضياع الوقت ان انت مش حاطه برنامج مش حاطه جدول ايه الجدول بتاعك زي ما كنت النهارده حنختم بكده ان احنا نقول الجدول ايه انت هتعملي ايه بعد الفجر هتعملي ايه خلال الاسبوع تعملي ايه خلال الشهر خطتك خلال السنة هتبقى عامله ازاي في جدول انت ماشيه عليه منظمه بي وقتك فلما ترجع حساباتك تبتدي تقولي ايه ده انا لا لا لا انا هقفل على نفسي بقى وهقول لصاحباتي مفيش معلش النهارده وبكره كده انا بس ورايا شويه مذاكره وشويه حاجات فمش هنتكلم النهارده علشان خاطر عندي كذا وكذا الخروجة كان والدي ووالدتي كانوا عايزين كذا طيب ممكن بس أستأذنكم النهاردة مش هنقدر نخرج الخروجة الأسبوعية دي مثلا علشان خاطر أنا ورايا كذا وكذا كأنك بالضبط عندك امتحان وامتحان نهاية مثلا الفترة أو الترم وعندك خلاص الوقت ده انت لازم تستغليه علشان خاطر هتمتحني انت حاسة كده ان امتحان ربنا الرب وانت لازم تكوني الحقتي عملتي حاجة بعض الحاجات اللي بتضيع الوقت برضه دي حاجة برضو أنا عايزة أنبهك لها مسألة ممكن كتير مغيبة عننا إنك تحب تعملي كل حاجة ده غلط يضيع لك وقتك يعني مثلا الانسان يبقى عنده مثالية يقولك لا انا حعمل ده وحعمل ده وحعمل ده وحعمل ده, وحعمل ده. تلاقي الوقت ضاع لا انت تقدري تعملي دي دي وماتقدش تعملي دي سيبي كل حاجة للي يقدر يعملها وما تقوليش من الاول خالص انا أقدر اعمل كل اللي انت بتقول عليه ده انا أحطه العلم وحدعه لله وحعمل اللي مش عارف إيه وكمان حيكون لي نصيب من مثلا برر بوالديتي وصلة للأحام وحعمل نشاط خاص بالأعمال الخيرية حساعد غلابة وحرع كذا وحعمل كذا كل ده انت انت تقدري تعملي ايه انما انت تقدري تعملي ايه ده مسألة مهمة جدا وسؤال مهم جدا عايزك تكتبيه دلوقتي في كشكولك تقدري تعملي ايه عشان تقعد تفكري كده بينك وبين نفسك ايه المجال اللي حخدم فيه ايه المجال اللي انا استطيع ان انا ادخل به على ربنا سبحانه وتعالى عايزك تستغلي وقتك ورشدت استغلال الوقت في نقاط سريعة جدا جدا لك في عشر دقائق ممكن تعملي عشان أفهمك إم تديها إحنا عشان نستغل الوقت هنعمل تجربة كده عايزك تعمليها كنت أنا بسميها قياس القدرات الإيمانية عارفة لما كأي واحد يبقى عايز مثلا الجماعة الرياضيين والحاجة لما يبقى عايز يشوف اللياقة البدنية بتاعة اللاعب ده فيبتدي يعمله قياسات معينة علشان يشوف مدى قوته ومدى قدرته أنا بقى هعمل قياس بس للقدرات الإيمانية قدراتك أنت، أنت النهاردة ممكن تقرأ قرآن فديه، اقري جزء، تقولي لي بقرة الجزء مثلا في ساعة، واحدة تانية تقول في ساعة ربع، واحدة تانية تقول في نص، خلاص دي متعودة شوية، في واحدة تقول لك لا ده أنا ما شاء الله القرآن تحت ساني ووأنا تخطت على الكلام ده أنا ممكن أقرأ في تلت ساعة، طيب كل واحدة بما تستطيع، حطي السؤال ده ونفذيه خلال ساعة، الواجب العملي هو عشان هنتحاسب على الكلام ده الأسبوع الجاي خلال ساعة. بتقري دقيقة من القرآن عايزك تعوضي كده قدامك ساعة بتين دقيقة وقوليلي مسكت جزء من أوله أرد جزء أرد جزء ونص أرد جزءين يعني أنت خلال ساعة تعرفت عمني كم تقري قد دقيقة خلينا نقول في خلال ساعة أو خلال عشر دقائق زي ما قلنا عشر دقائق بس عشان تعرفي إمت الدقيقة دقيقة خلال عشر دقائق برضو خليناهم عشر دقائق هو على شو خاطر نقللها عليك وخلص عشان تحسه خلال عشر دقاي تقدر تستغفر ربنا الدية تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله لمدة عشر دقايق ومسكي أي عداد او اي حاجة المسألة هنا مش مسألة التعبد مسألة قياس علشان أنا حسيتك بأمت الدية الدية تساوي عندك مثلا 50 استغفار الدية تساوي خمسين استغفار يعني انت في دقيقتين ممكن تكوني ربنا مية مرة زي ما النبي كان بيعمل في دقيقتين يعني ممكن ربنا خمسمية مرة في عشر دقايق شوف اقول ليلي انا اقل من كده ماشي اوصلي معايا في عشر دقائق بتستغفري ربنا سبحانه وتعالى قد ايه في خلال عشر دقائق او خلال ساعة يعني هيا حطينا دي او دي عايزة تقسيها بعشر دقائق مفيش مشكلة عايزة تقسيها بساعة مفيش مشكلة اقعي تحس من نفسك ان انت ما تنفعيش في السكة او انك بتعملي حاجة ليست على الطريق فعشان كده هو ده الشيطان مهمدك بسببها لا احسن الظن في الله وإن شاء الله ربنا بس. تبقى عندك همة وتبقى عندك نية وتبقى عندك ارادة انك لازم تعملي الكلام ده ومش هتضيعي وقتك ثالث حاجة الحفظ حفظ القرآن خلال ساعة او خلال عشر داي بتحفظي قدية يعني كل يوم هتحطي مثلا حاجة او حاجتين في وقتك انا بستغفر في اليوم ده كذا في الساعة او في العشر داي بعمل مثلا كذا ارقام او انا بحفظ في الوقت ده قد كده عشان بعد كده هنحط الجدول في ضوء الكلام اللي انت هتقوله اللي انت قلتي دي قدراتي علشان يبقى كلام واقعي احنا اتفقنا ان الهدف لازم يبقى هدف واقعي وقابل للقياس جربي كده معايا خلال هذا الاسبوع انك تحطي عشر دقايق او ربع ساعة عشر دقايق دعاء خالص يعني تقعد تدعي ويا سلام بقى لما تكون في ساعات الإجابة. ما بين الأذن والإقامة إنك تدعي بالذات بقى يا ريت يا ريت في جوف الليل المظلم بالليل كده في الثلث الأخير من الليل وتعد تدعي ربنا ويا سلام لو الدعوة دي كانت في السجود وأنت سقده وتعودي سقده سقده طويلة قوي سقده فطفضة زي ما كنا متعودين الاخوات اللي سمعوا مننا الدروس في الكلام ده انك تفضفضي ربنا انما اشكو بسي وحزني الى الله وعايزك تدعي ربع ساعة وتشوفي تأثير الكلام ده على قلبك ده هتقولي يعني أنا وانا أنا بدعي بدعى احسبها لا يعني عايزك تدعي دعاء طويل في الآخر خالص تشوفي وقته تلاقي نفسك لما قعدتي بس اشتغلتي ربع ساعة لله شوفي أثرها على قلبك عامل إزاي عايزك تحسبي معنا برضو في خلال عشر دقايق أو ساعة زي ما اتفقنا بتصلي قد من النوافل هتصلي صلاة بسيطة جدا أنا مش عايز فيها أكثر من الفاتحة وصورة صغيرة قل الله أحد أي حاجة من الصور الصغيرة وثلاث تسبيحات في الركوع وفي السجود ماشي شوفي لي كده هتصلي كم ركعة. يعني هتجيبي قد لو هتصلي نص ساعة أو حتصلي, حتصلي ساعة أو حتصلي عشر دقائق. هتجيبي فيهم قدية. عدد الركعات اللي هتعمليهم. نفس الكلام عايزين برضو حاجة من أو حاجات الذكر إن احنا ندخل. احنا قلنا استغفار. ممكن كمان نحط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتقسميها مثلا كده عشر دقائق عشر دقائق عشر دقائق. عشان نشوف خلال ساعة بنجيب قدية. في عشر دقائق استغفرنا قدية. وفي عشر دقائق صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم قدية. سبحنا قديه حمدنا ربنا قديه هللنا قديه قلنا لا إله إلا الله قديه حاجة من الحاجات اللي أنت عايزة تعمليها من المهارات كمان اللي عايزك تقيسي قدرتك الإيمانية فيها عشان نشوف وقتك هنستغله إزاي الإراية تقولين ما بحبش الإراية لا أي مجال أو أي حاجة ممكن تحب إراية أنت بتحب بطاق مثلا السيرة حاجة في السيرة قصص كده كلام طيب ماشي لا بأس بتحب تقري حاجة مثلا تكون علمية شوية تحب تقري حاجة في اسماء ربنا وصفاته تحب تقري في أي مجال من مجالات بس يكون الإراية اللي هتقريها في مجال نافع ينفعك لي خلال ساعة بتخلصي كم صفحة خلال ساعة بتخلصي كم صفحة علشان خاطر برضو نشوف تأثير الكلام ده تعالين ان نغير عادتنا احنا حاجة من الحاجات اللي قلناها ان سبب من اسباب ضياع الوقت ان احنا متعودين غلط ايه رأيك لو نعمل عادة جديدة عادة التليفون التليفون طبعا اللي احنا طول الوقت بنقعد مسكين التليفون نرغش حبتين وابص لاقي نص ساعة في مكالمة يوه ما الحق تش اعمل كذا وكذا لا ايه رأيك لو تستغلي تبق انتي قبل ما ترفعي سماعة التليفون كتبة نقط معينة وهتكلمي واحدة صاحبتك حبيبتك وحتى تبتدي ومن خلال النقطة دي هتغيري طريقة الكلام يعني عادتكم ازيك عاملة ايه اخبارك روحتي شمال روحتي يمين كلام كده ايه رأيك لما تبتدي انتي تغيري الكلام وتبتدي تقول لها شفتي انا كنت قريت حاجة معينة وعايز اقولك حاجات فيها وتبتدي تتنقش معاها في كلام مفيد كلام يبقى غيرنا عادتنا بدلا ما احنا بنتكلم في كلام هايف وكلام مالوش لازمة والمفروض انه شعار المؤمن قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون فالمفروض انه حاجة من الحاجات الاساسية انه يبقى عن اللغو عن الكلام اللي ملوش لازمة ده معرض عنه تماما فايه رأيك لما نغير العادة دي فنحاول نشوف الكلام ده ونكتب برده في حكاية الموضوع ده تقولي حاولت أعمل كده بس ما نجحتش قوي لقيتها هي برضه دخلت معايا في موضوع تاني أجيبها في النحية دي تجيبني في سكة تانية أو حاولت أعمل الكلام ده حسيت نفسي شكلي كده من شكل وشكل المكالم إزاي طريقتنا في الكلام المشكلة إيه اللي حصلت عشان نغير عادتنا شيئا فشيئا إيه رأيك عايزك تشوفي نفسك بتسمح بقد إيه من دخلك صدقة إيه اللي دخل الموضوع أصلاً عايز أشوف نفسك فيها إيه من الصفات عشان نبتدي ننقب عن الآفات دي فنفسك بتجود بإيه هل انت من شأنك أن أنت كريمة ولا أنت بخيله فلو انت بخيله البخل ده حيوصل هو حتى مش هتبقى عايزة تبذلي أي شيء ولا وقت لله حتى. يبقى حتى وقتك مش بخلانة إنك تعملي في الوقت ده حاجة لله سبحانه وتعالى إيه رأيك لو إنك بدأت تتغيري عاداتك دي كلها في ضوء الكلام ده عايزين نعمل الواجبات العملية دي ونقيس بيها قدرتنا الإيمانية ونبتدي نصحح من خلال هذه الأمور ونحط بقى برنامج عملي ملزم زي ما اتفقنا معا على طريق الجنة أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم